اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما سالناك من خير فاعطنا وما لم نسالك فابتدينا اللهم لا تحرمنا خيرا من عندك بسوء منا عندنا قُونُ بُنَا إِلَيْكَ صَاعِدًا وَرَحْمَتُكَ إِلَيْنَا نَازِلَةٌ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ كَمْ مِنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنَا بِهَا قَلَّ لَنَا عِنْدَهَا صَبْرُنَا وَكَمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيْنَا قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرُنَا يا من راانا على المعاصي عاكفين فلم يفضحنا يا من راانا على المعاصي عاكفين فلم يفضحنا اللهم يا ربنا اللهم يا مولانا يا رحمن السماوات والاراضي ورحيما ما اللهم لقد ضاقت علينا الارض بما رحبت وتوالت علينا ذنوبنا واحاطت بنا خطيئاتنا ولا منجا لنا منك الا اليك من يفتح الباب إن أغلقته من يعطي العطاء إن منعته يا ذا الجود الذي لا ينقطع أبداه ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبداه اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء اللهم فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء إِنْ طَرَتْتَنَا فَمَنْ يَقْبَلُنَا وَإِنَّ بَعَتْتَنَا فَمَنْ يُقَرِّبُنَا اللهم إنا لذنا بجنابك وتعلقنا بعفوك ومغفرتك اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين وعدل الشركه والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واحمي حوزه الاسلام واجمع كلمه المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم ومجتمعاتهم يا كريم اللهم طهبنا هر قلوبهم اللهم حببنا وإياهم إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا وإياهم من الراشدين اللهم من كان منهم مستقيما على طاعتك فازدوا ثباتا ويقينا اللهم فاشرح صدره وأنر قلبه واغفر ذنبه واغسل جرمة يا رب العالمين اللهم اجعل شهرنا هذا شهرا مباركا علينا يا كريم يا ذا الجلال والاكرام اللهم من كان من بيننا قد ابتلي بمرض او مس او سحر اللهم فشفيه يا كريم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 اللهم انزل عليهم رحمتك ومغفرتك وعفوك ورضوانك اللهم ان بهم من الباساء والضراء ما لا يحلمه الا انت اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم لا بنا لهم عن رحمان فانزل عليهم رحمتك يا كريم اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل بلاء وفتنه اللهم احفظها من اعداء المسلمين اللهم اكفنا شرورهم يا كريم اللهم من ارادنا بسوء فارنا فيه عجائب قدرتك اللهم ألبس, ولبا... اللهم البس بلادنا وبلاد اللهم البس بلادنا وبناد المسلمين لباس الامن والايمان اجعل يا ربنا بلادنا وبلاد المسلمين امنه بامناها وايمانها اللهم واحفظ ولي امرنا ووفقنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين اللهم خذ بيدي الى ما يرضيك اللهم اجعل هجند من اللهم اجعل هجنديا من جنودك ومن حزبك المفلحين اللهم هيئ له من امره رشدا اللهم خذ بيديه الى الصداد وخذ وخذ بيديه الى الرشاد وَهَيِّئْ لَهُ الْبِطَانَةَ الصَّالِحَةَ الَّتِي تُعِينُهُ عَلَى الْخَيْرِ وَاكْفِهْ يَا رَبَّنَا بِطَانَةَ السُّوءِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغث بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد